بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائلهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج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 وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وَمَا فِي الْأَبْضِ جَمِيعاً ثُمَّ جِهْ كَلَّا إِنَّهَا لظَّ نَزَاعَةٌ لِلشَّوَاءِ تَدْعُو مَن أَدَبَرَ وَتَوَلَّ وَجَمَعَ فَأُوْعَى إِنَّ الإنسانَ خُلِقَهُ لُعَى إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدين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 فَمَنِ ابْتَغَى غَوْرًا َأَذَلِّكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ فِي شَهَادَاتِهِمْ والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جناتهم 129. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون 120. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون 121. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين تذرهم يَخُوضُ ويلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون يوم يخرجون من الاجداث صراعا كانهم كانهم الى نصب ينفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله